ق الأورَأَيتُم شركَ أكُم الذيينَ تَدعونَ منِ ذُون اللههِ أأَرون ماذا خَلَقُ من مِنَ الأرض أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في هُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ بَلْ إِن يَعِظُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا بَل إن